الله حول اخ النبي لسنا مكلفين بهذا فنقول الحديث القدسي ما ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه ونشك واذا سالنا سائل نقول ليس لنا حق ان نتكلم وليس لك ان تسال وبذلك نسكت قال في انه قال يا عبادي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُمُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَضَعَلَمْ ندى من الله عز وجل وهل المنادي الآن يسمع المنادي أجواب لا لكنه واسقة من الذي أبلغنا بهذا أستقل المخفرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى لي وسلم وقول يا عفادي يشمل من كان عاددا في العبوديه العامه والعبوديه الخاصه اني حرمت الظلم على نفسي اي نعته مع قدرتي عليه نعته مع قدرتي عليه وانما قلنا مع قدرتي عليه لانه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدح ولا ثناء إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أي فعل أو أو لا فعل فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله نظم الخلق فالجواب نعم لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره حيث قال ولا يظلم ربك أحدا وجعلوتم بينكم محرما اي سيرته بينكم محرم فلا تظالم هذا عطف معنوي على قوله جعلتم بينكم محرما اي فبناء على كونه محرما لا تظالم اي لا تظلم بعضكم بعض يا اذا كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلك قل لكم قال اي تائه عن الطريق المستقيم الا من هديته هل علمت ووفقته علمت هذه هدايه الافشاء ووفقت هدايه التوفيق فاستهجوني اهدكم استهجوني اي يطلبوا مني الهدايه لا من غيري اهتكم هذا جواب الامر وهذا كقوله ادعوني استجب لكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستقموا لي اطعمكم كلكم جائع الا من اطعمه الله وهذا يشمل ما اذا فقد الطعام او وجد ولكن لم يتمكن الانسان من الوصول اليه من الذي انت الزرع من الذي ادرب أدر الضرع من الذي احيا الثمار كل من لاحظ زوجا واقر من سوره الواقعة بقول الله تبارك وتعالى افر ايت الناس النوم الى قوله فسبح باسم ربك العظيم الاولى تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الايه لا بالنسبه للمأكول ولا للمشروب ولا ما يستحق به المأكول والمشروب فكل نجاء انما عند الله كذلك ايضا يمكن يوجد الا الطعام لكن لا يتمكن الانسان منه المال فونه محبوسا او مصابا بمرض او بعيدا عن محل الخصب والرخاء الا ما فهمته فاستطعمون اطعم يعني اطلبوا مني الاطعام واذا قاتتم اذا طلب الى طلبتم ذلك ستجدون اطعمكم لان اطعم هذه فعل مضارع مجزوم على انه جواب الشرط يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسوكم نعم كلنا عاري لاننا خلقنا خرجنا من بطون امهاتنا عراطا الا من كسوته فاستكسوني اكسوكم وقول الا من كسوته سواء كان منفعه الانسان فالكبير يشتري الثوب او من فعل غيره كالصغير يشترى له ثوب وربما وربما يقال انه يشمل لباس الدين وان كل انسان في الاصل غير متدي إلا من كساه الله الدين فيشمل الكسوتين كسوة الجسد الحسيه وقسوه الروح المعنويه فاستغفروني اغفر لكم يا عباده انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم انكم تخطئون اي تجانبون الصواب لان الاعمال اما خطا واما صواب فالخطا مجانبه الصواب وذلك إما بترك الواجب وإما بتعل المحرم وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمغون عليه المصبحين كم من وبالليل أي وفي الليل فبالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا اغفرها استرها واتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت ولكن تحتاج الى الاستغفار فاستغفروني اغفر لكم استغفروني ايطلبون مغفرتي لماذا ان بطلب المغفره اللهم اغفر استغفر الله واتوب اليه وان بما فعل ما به المغفره فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت خطاياه ولو كانت من زبد البحر فقول استغفروني يشمل طلب الاستغفار طلب المغفره وكذلك فعل ما تكون فيه المغفره وايا سيشمل بالتحديد لانه جاء دور الاسئله نعم قرأ حقا يقرأ نعم ولكن ولكن القران يعني هنا يحصل له اجر لانه قرأ يثاب عليه انه قرأ نعم جمعه السلام عليكم في قاعده بلاغيه عامه لا يعرف ايه من القران لا يعرفون شيء من القران الا اسم ما هي هل هي تكون من القران سجد له او عليه انهم لا يعرفون ايات اذا بلغهم هو معنى किتاب بالقران ولو بالمعنى فهو حجه ان لم او عليه نعم اذا نسى القران هل ياكم اذا نسي القران فان كان باهمال وعدم مبالاه فهو اثم وان كانت بمقتضى الطبيعه فليس باثم فان هذا يقع حقا من من اليه قول حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس لايه هذا كرم بها عبيد عبيد بن كعب فقال هل لا كنت تذكرنيها نعم نعم ابي رايش ابي رايش الناقمه في ارض اعلى مراك نعم كل حال الناس لما توميت يضحك فنسى المضره لا هذه من اضراف بعض الناس اللي مات له من يس راح وهذا ما اضراف لان قلبه عجز ان يتحمل المصيبه معذره فصار يختفي وكل انسان يبحث عليه اذا راه يختفي يقول هذا ظاهر اسبابه في الموت وشو يصاب بمصيبه ويضل يختفي ما هو معقول نعم هناك من يقرأ الايات حفظ القصور على هذا العجز اما في الشراب فرأى الا في النافح لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل يترفي في صات الليل ان تعذب من في عبادك وان تعفل لنفئ انك انت الرجل الحكيم حتى طلع الفجر واما في يسرات الفرائض فلا هل يمكن على على اي هل يمكن على اي يقال هل عندكم دليل على هذا ولا لا لكن ليس معنى ان ائمه انك اذا سلمت وقفت قائما وقلت ايها الجامد الضاحك ما هذا الامر اجد هذا اولى لا لا حاجه لا حاجه لا لكن تعتذر وتقول ذلك الاخير هل جاء التوقيفي والنبي صلى الله عليه واله وسلم فرق بين فريره النافله كده سيذكر ان قاعد مبان اقباله جعل كلامه اصطباغ واخذ الفريضه ما علم انهم كانوا يقرؤون الايه فهل عندك دليل انا احب ان ان اكرر الايه مهمه مثل قول مثل قول عدو الجب بمعنى ايه هم العدو فاحنا اود ان اريها في صلاه الجمعه لان تقرا لكن اهاب ان اكرر لا نعم اهاب ان افعل شيئا لم افعله اصلا صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يكرر الايه لانها يعني تدعو الى البكاء فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس وقد كما وهذا لا اعلم هو وارد ما ثبت في الله لا ثبت في الفريضة نعم صحيح نقول صدقت صدقت ولكن الفريضة أصفحاق كله من صنوات آخر في الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا فلو كان المسان في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تشيئا للعمة أفهمتها الآن الفرق نعم لا اللي هو نعم ايش على الفرق بين قول نازل القران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اول القران على هي صايه يعني على قلب النبي او ارض قال الله عز وجل نزل في حوح الامين على قلبه وقال عز وجل وانزلنا انزلنا عليك القران اننا نزلنا عليك القران تذكيرا لكن على الاقل او ابلغ لانه هو محل الالوان الالوان والحرف نعم ذكرنا في الحديث ان ان تطور شطره اليمان فيها الان مطوله بين الطور تطور نعم فيها الان مطوله بين الناس يتم نقلونها على انها حديث وهي اضافه اليمان هذا صح عن النبي هذا في حديث في حديث وارد فعلا لكنها ما أعطينا الآن هو موضوع أو غريب نعم الله هل يجوز أن يطبع سورة الإخلاص في كل سريضة حتى ولو كان إماما نعم هذا ليس من السنة لكن لو فعل مفاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السرية وقال أن أكررها لأنها صفة الله فأرحب ونقرأها فإننا لا ننكر عليه أما إن فعلها تسنن فإننا ننكر عليه لأننا أقول له هل فعلها تصول؟ هل أمر بها؟ غير ما هناك إنه ضلع عن هذا الضفل لأنه فعلها وقال أنها صفة الله فأرحب ونقرأها فإن حملك على هذا ما حملها الأسفحابي فلا حاجة عليها وأما إن فعلت لتسلم فلا ما يكون إقرار هذا الشيء هاي يكون في النبي صلى الله عليه وسلم عبدالحابي ما يكون إقرار إلا إقرار لكي مو إقرار على المسلم هاي إقرار على السائل ولو لم نقرأ لكانت تدعى قلنا مع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله الثاني الى آله الثاني عندنا نعرفاً نكمل خريفة عبير ذات للعفاة صلى الله عليه وسلم وهو حديثاً عظيم جاناً في الدخولة كبيرة وقد شرحه شيح الثامن الثانية رحمه الله في حساب المستقبل انتهي إلى قومهم فعلا في الحديث القدسي <تصفيق> يا عباد إنكم تغطرون بالليل والنهى وأنا أغطر الظنوبة جميعا فاستغطروني أغفر لكم أيضاهم من الماغرة أغفر لكم والماغرة تغطر الزنب والتجاود عنه لأنها مأقودة من أن يغطر الذي يغطر على رأس البلداء وبين نفسه هو قاتل يا عبادي انكم لن تجدوا مخرج لي بوجود ولا تجدوا نفي فنجاء لن تجدوا اي أن نصير انظروني وان تجروا لان القذاب والنافق والله ما دوجه والعباد <تصفيق> لا تجد منها وهالك لكمال لناه عن عباده حتى وجده يا عبائي لو أن أولاً وآخرتكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فيه شيئاً يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أفقى قلب رجل لاذا ذلك ممكن لا شيء ولذلك لان ملكه وعدوجل عامه لكل شيء التغيير والداجل وهو الامر بقول من قال ذلك, ذلك انه لا يمكن شيء ان اذا كان على اعقى قلب رجل واحد كامل الابي الاجزاء وهم ينهى الرجل يموت والواجرون يكثرون للملك كان من لو كان الجميع من جنيا جنود كثيرون فان المنكر لن تسعد في جنود هذا هو قولنا لقد نعم ما جاء لك في الموت شيء وانه ان لو ان عبروا واخر وإنكم وجنكم كانوا على أسكر قلب رجل واحد منكم ما نقش ذلك من ملك الشيط ووجد ذلك <تصفيق> أن هذا أبو الله عز وجل فينصر الله وما هذا لا ينصر الملك الشيط لأن الله رأينا جاء رجاء والمعمر واخره واللغه وجننك فانك عين واحد فكانني فاعطي كل واحد, واحد من الشركه انما كان في صعيد واحد ان في ارض واحده بفضل الله ولذلك ان كلما كثر الجمع كان ذلك اقوى الى الاجاب فاعطي كل واحد من الشركه نعم لا نمر بذلك النحل الا كما خرج من مصر اذا انزل البراه وهذا من باب في عدم النقص لان كل واحد من يعلم انك لم ادخل النخره وهو العبره الكبيره في البحر ثم فعلتها كانها لا كان ربها شيئا ولا تغير وهذا القول لا لكن يتلقى... لا نسمع هنا ما ضجنا اقوال السماء وقال هذا قومنا جنة حتى يرجعوا من في ثم الخيار من المعلوم ان جما سينف ان يدخل في ثم الخيار فيكون هذا مباراه في عالم تكون المجنه كذلك هنا من المعلوم ان المخرج لو ادخل في البحر لم يختفي فكذلك لو أن أول الخلق وآخرة فإنسان وجنهم سأل سألوا أهدوه أن أعضى كل إنسان مسألة مهما بلغت فلذلك لا ينقصوا ما عنده إلا فما ينقصوا المسيط إلى مرد خلال الوحل ومن المؤمن المسيط إلى رسل الوحل لا تسترح شيئا وبنحل من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى الله عليه وسلم قال جد الله من أسحى أي كهيرة العرضة الليل والنهار يعني كهيرة العرضة في, العرض في ليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السناء والأرضة فإنه لم يضب ما في جميل لم يضب أي أن ينص ما في جميل يا عبال إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أردكم إياها إنما هي أي ما هي نعم هذه الأدب حق يعني جملة فيها حق طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أربطها بالعدد لأنه كان مجهرية لا يرون أن يساء فبطولا انا الاغاد به بالحقد وبين وموقا وبينه يقوم الشاعر ولا اكتب الا اكثر من حق وانما العزه للكاذب يعني ان هذا ان هذا قليل ذكر الاكثر من حق وارج من الجنب للكاذب اي الغلب للكاذب ارامل حال مستنيان منها اظهروها تماما في العبد لا يداه ولا انصاع ومن وجهه ايضا ثم موقفه تجاه موقفه بها في الدنيا او في الاخره او في هنا في لما جميعا وقد يكون في الدنيا خطا وقد يكون في الاخره خطا قد يكون في الدنيا خطا فإن الكاثب مجازى على عمله الحسن لكن في الدنيا لا في الآخرة والمؤمن قد يؤخذه في الثواق الآخرة وقد مجازى به في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى من كان يريد حرص الآخرة نزله بحرص ومن كان يريد حرص الدنيا نُؤتيه منها وما له لآخرة النصر وقال عز وجل من كان يريد العرض أجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد أجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد وقال عز وجل ومن أراضي آخرة وصعى لها زائر ورمو من فأولئك كان شعر المشكور المهم أن التوقيع تكون في الدنيا دون آخرة لمن الكاد. أما المؤمن فتكون بالدنيا فقط أو بالدنيا والآخرى تمئة أو بالآخرى فقط فمن وجد خيرا فتحمد الله من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله ليحمد الله على الأمرين على توفيقه للعمل الصالح وعلى ذواب ذهي ذهبه ولنواجه تقوى ذلك ذلك وجه ذات الشرف والوقوبه فانا لممنن الا نفسه لانه لم يغفر ولهم معروف ان يشكر الانسان في قلبه فان هذا في عيون غيره لا وهي المنافق وربما ينتقدك بالذات ليسم رواه رواه مسلم <تصفيق> هل انت عيد العيد كما قلت في وقائع كثيره منها رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن رضي رواه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعلى مراتب لأن غاية السنان إما الله عز وجبح وهذا في الأحرية القرسية وإما النبي صلى الله عليه وعلىه وسلم وهذا في الأحرية الممكوعة وإما عن الصحابة وهذا في الأحرية الممكوعة وإما عن التابعين وعن باינה وهذا في الأحرية الممكوعة فلأتمنى الأربع من لا نعجه إلى الله يحنى حديثنا القرسية وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا وإلى الصحابه حديثاً وإلى يسمى حديثا مرفوعا وإلى التابعين ومن بعدهم يسمى مقطوع فاذا روين افعلوا الامر المقطوع انما نستنبط مقطوع لوقعه لان هو صحابه صحابه وإذا روينا حديثنا أنه جاهد لأنه مقتورة لأنه كان تأترى الحمد لله ومن ثاني هذا الحبيب أن أحسن ما نقال في حبيب القرسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله المسلم أرد ونقتصر لها ولا نبحث هل و... أول الله لا تضروا معنا أول من قبل ذلك المعنى ومن لقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها من نجينا عن التكبر وقد نجينا عن التكبر ونجينا عن التأقع وعن التعامل فنقول الحريب القرسي ما راه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرب لي فقط ومن ذلك هذا الحقيق إذ ذاك القول لله عز وجل وهذا كثير من قرآن كريم وهو دليل على ما ذهب إليه عن السنة من أن كلام الله يكون بصوته إذ لا يتغف القول إلا على المسموه فإن قال قائل أليس الله تعالى يكون ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قول يقوله يقولونه فيقوم فجواب نعم لكن هذا القول مقيد يقولون في انفسهم واما اذا اطلق القول فالمراد بما اشمع وان غنى هذا الحديث ان الله تعالى قادم على الظلم لكنه حرمه على نفسه اي منع نفسه منه وفذلك أنه لو كان غير قادر على الظلم لم يثن على نفسه لتحريب الظلم لأنه غير طرف فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه من بعد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي من فيه مذنب اظن ولكن انهم لا يوفون في استباق الله عز وجل النبي الا الذي هو صديق فنجنبكم يعني يعني جاب ان كان من الاتباع تام ومن وراء هذا الحديث ان لله عز وجل ان حمل على مثل ما شاء لأن الحكم إليه نحن لا نستطيع أن نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاء كما أنه يوجد على نفسه ما شاء اضرق الله تعالى قل لمن ما في السموات وضرب قل لله كتب على نفسه وحده كتب على نفسه وحده وكذب سبحانه وتعالى التتابع عندهم إن رحمة لي سبقت رضا فصالت لبنى السائل هل يعمل على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ تجوى أما لفي تفصيل أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حضر نعم لأنه لا هو نحكم أي شيء وأما أن نُحرِّم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نُجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا فالعقل لا يُجب ولا يُحرِم وإن من التحليم والإجاب إلى الله عز وجل طيب قال ابن القيم رحمه الله في المنية ما للحبادي عليه حقم واضح يران ينفك العبد في رجل من ادعى عليه حق ولد هو اوجب الاجر العظيم الشان من لهم حق ولد هو الذي اوجب كلا ولا عمل لديه ضائع ان كان الاغلاق كل حسن ان كان يعني, يعني مجاد من وراء هذه الحديث اغلاق النحتي على الذات نؤمن على النحت والنقص نفسه اذاه عند وجه كما قال تعالى والحمد الاول والحمد يكون له نفسه والنفس نفسها بدن كذا اختلف السند علم قد لا النفس يعني الذات فقولك دم منافسا يعني يعني ذات وقولك عن نفسي يعني على ذات والنفس يصور أصدر من حيننا بدأت لكن شاعبنا إطلاق إطلاق دون إطلاقنا ولكن أصدر الأراضي النفس من فائد هذا الثانيين أن الله تعالى حظ ما قلت أرضون مبينة فقال واجعلت المبينكم محظم وهارا يسمى ظلم الانسان نفسه وظلم الغير لكن هو بالمعنى الثاني اظهر لقوله فلا ظالم والمن علم نقول يكون, يكون على النشرك وغيره قال الله تعالى ولكن ظلم نفسه لكن المراد هنا في الذي مر ان المراد في هذا الحديث قول الغير لقول ثلاث ضالما أي لا يظلم بعضكم بعضا ومدار الظلم على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آفت أكلها ولم تظلم منه شيئا ويدور على أمره إما منع واجب للغير وإما تحميله ما لا يجب عليه إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب على هذا يدور الظلم إما من منع واجب مثل ان تمنع شخصا من الجيد عليك فلا تمنع او تمنع الجه قام نبي الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم المفروض غني ظلم او ظلم منه مالاش كأن تدعي عليه زين وتأكل مشاهد الذور فيُعتمَ لك به فهذا هو فإن قال قائم هل يُستثنى من قول الأفرام شيء فالجواب لا لا يُستثنى فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال كفار المحارمين فالجواب بلا لكن هذا ليس قول لاننا لانه ابيح لنا فان قال قائد وهل يحكم لنا اموال المعاهدين فالجواب لا لا يحكم لنا اموال المعاهدين ولا ديون المعاهدين حتى ان نبي الله صلى الله عليه وتعالى وقال من قاتل معاهدا لم يراعى احدا جميعا ان شاء الله العظيم وبهذا نعرف رجوان وظل وظلاء أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلدك فإن نسمع من بعض المعاهد الشباب الذين في بلادنا إلى الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفجد أنوارها أولا الكفر فتجدهم يعتدون على أنوار الشوالك يعتدون على المتاجر يعتدون على السيارات وهو الحرام عليهم سبحان الله قوم نحتغنون وأنتم في أهل من آل أنتم في أهل وليس في أهل أنتم في أهل فتحوا هذا أشد ما يكون تشويه للإسلام وقرشه للإسلام وطبعه والتشويه ليس للإسلام مواقع لذلك هؤلاء مدينة تسويه للإسلام ويجب أن نعلم أن أموال معاهدين محترمين سواء كانوا معاهدين عندك أو كانت أنت عندهم لا يحمل عبد الله عليك لأنه ظلم من طول هذه القضية أن الإنسان ضاد إلا من ذو الله ويتطبع على هذه الفائلة أن تسأل الله الجدالة جائمة حتى لا تبذل فإن قال قائمة صلى الله عليه وسلم رونجكا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر أن كل من يوضمنا على الفائلة وكيف يقول كلهم بها الله؟ فالجوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من مولود يقولون عن فطرة لكن قرأ هواه وهو إذا أنا أمين أصدقائهم من مجسادي وهو لي الخاطب سبحانه وتعالى المثلثين الذين قد تكون تغيروا فطرهم إلى ما كان عليك أعذائهم فهم ذلك حتى يهديهم يضاب عز وجل ومن قرآن الحديث الحق على طلب العلم لقول كلكم ضاع ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال بل قد قال الإمام محمد العلم لا يعطله شيء لمن صحت مر لا سئنا في هذا الزمن الذي كفر في الجهد وكفر في القضان وأفتام الله لا يتشق أن يُفتِن فطلب العلم في هذا الزمان المتأرجم ومن فواد هذا الحديث ألا تطلب الهداية إلا من الله يقولون فاستهدوني أهلك ولكن الهداية هو عادة هداية التوفيب هذه لا تطلب إلا من الله إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هدائج التوفيق وهدائج الدلالة فهذا يصح أن تطلبها من غير الله من من عنده علم تقول أخويا أفتني بكذا يعني أفتني إن حق فيه طيب هل نقول إن أقلم فاستهدوني يجل على أنا مرى هدائج التوفيق اونا قومه الجنوبي الشمال الليلتين ولهذا الاعدادات تقوم بالابداع والسائد الذي جعله الله عز وجل سببا في في لبنان اجواء رائعه حتى ارون ومن بارها هذا الكريم انا من بارها الحديث ان البلاد في الاصل جنات جاء ينوناني قوم ان جاءهوا لا تخاب نفسه كنا في دور في ما لكن فلقنا في متخصص امران جمع بين في سبيل امرات من نقى ركته فالاصف ان الانسان قصر جاع الا من عقام الظاهر و يتفرع <تصفيق> المهار الثالثة قولوا فاسترقموني وضعنكم أي يسألوني الطعام فاسترقموني وعليهم فلا فلجأ في طلب الضغط إلا إلى الله عز وجل الوحيد و قولوا يسترقموني يشمل سؤال الله عز وجل للطعام و يشمل السعي بالذل وابتعرها قبل الله عز وجل كما قال فعالة في سورة الجمعة فإذا قلت الصلاة فانتشقوا بالأرض وابتعوا من قبل الله واذكروا الله كذيرا لعلهم كذلك وقال فعالة وَلَئِنْ جَعَلَ لَهُمْ الْأَرْضَ دَلُوْنًا فَنُشُوْفِ مَنَكِبِهُ رُّهُمُونِ بِسْمُونِ وإلا ما قاموا أن السماء لا تكون ذهبا ورد الحمد ولا خزن بل لو تمس من باب هذا الدين ان ان ان اقصد الفارق الرئيسي حكيه سوى ما ان وجد وتبقى الشرط انه في الاصل العين اخذ وقبل يراد به المعنوى العظمى وذلك أن الإنسان خرج من مطلوبه عالم ولا يخصوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب ومن ثواتها البحرية خرم الله عز وجل حيث يعرض على أبداله فينحارهم ارتقارهم إليه ثم يدرون إلى في رائع الله تعالى حتى يدين عنهم ما فيهم من الفضل والحاجة ومن فائد هذا الحديث أن بني آل خطأ أي كثير الخطأ كما قال الله عز وجل وحمل هذا الإنسان إنه كان ضرور جفول ومن فائد هذا الحديث أنه مهما تفرق ذنوب وصدايا فإن الله تعالى يغفرها لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان ولهذا قد تستغفروني أغفر لكم وقد سبق في الشارع أن الزفار يقوم على وجهه الوجه الأول طالب المغفرة بالله اللهم اطلني أو أستخدم الله والثاني طالب المغفرة بالأمعال الطالحة التي تكون سبباً لجال تقول ما قال سبحان الله ومحمده ما كنظر أفرت قصطيات وإن كانت من زجل الجباح الله كان شيخ ينادى للعباد وهم يكون يجال فيه <تصفيق> ولا جاري ولا قلنا <تصفيق> محمد الله <معاهر>. احمد <تصفيق> ما تشوف شيء مش وجهك لا ما وجهك حبيبي ما يخرجون لنا الله معاذ جنه تقول لي كده الشرف طيب ااا من وادي هذه الحاله الحديثه يقفل جميعا في جماعة على ياخذ جميعها وهذا دليل من السلف على او التطفيل ان من لم يصف فان الصغائر تكون متقطعه في العمل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعه في الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن من اجتناب الكبائر وأما الكبائر فلا بدأ لها من توبة لكن تفكرها العمام الصالح فلا بدأ لها من توبة الخاصة خاصة. أما الكفر فلا بدأ لها من توبة البلع جماعي فصال قولا أخذنا الضموبة جميعا نقول هذا البنوء على الثلاثة قسم الله بدأ لها من توبة في الجمع وهو كما هو طيب الشك وكل اضرب والثاني ما في كثرها ما صايحه وهو الصباح والثالث لا نؤمنه بالتوبه اعلم يا بني لا بد ان ان الكذب لا بد عنه مثل هذا الحديث كمان شيطان الله عز وجل وغيناه عن صدق يقولي هناك لن تبلغ ضر ولا تبلغ, تبلغ ولا تبلغ لن وليالك لكمال سلطاني عبد الوجيه وقناه لنا فكأنه قال سبحانه وتعالى إنما أطرت لكون لكم أي استغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا لتضرر لكم معصيكم ولكن أماك حلا ومن قرار هذا الحديث أن محل التقوى والفدور أرضلوه لقول على أفقى قلب رجل واحد منه وعلى أفتر قلب رجل واحد منه ويشهد بهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله علي وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إلى صلحة صالح عليك كله واذا فسدت فسد الجسد كله ويظهر على هذا انه يجب علينا ان نثني بث القرن وينظر اينها اين, أين حل حتى نطهره وننظفه ونصفيه وللمبالي هذا الحديث كمال غنى الظهر الزوجات وساعة غناء لقوله لو, لو يا عبادي لو أنه ما أخذهم قاموا في صعيد وحد إلى آخر فهذا يدع على ساعة الظهر الزوجات وساعة كامل وليون ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مثال واحد أرقله إلى الإجابة من النبوذي ولهذا أمره أن يجتمعوا في مسئد الواحد في جنعة وأن يجتمعوا في, في صلة العيد في السطة وأن يجتمعوا في عرفات في مكان الواحد لأن ذلك أقرب إلى الإجازة ومن دوار هذا الحديد جواز المبادرة بالطور بقوله إلا فما ينقص المسيط إلى أدخل البحر هل له مضيب؟ نعم قوله تعالى سلاح فتحنا مع وجه السماء ولا يكون الجنة حتى ينجى الجمل في سماء وأنظار لهذا الحديث أن الله أرجى وذي يحطي أمان لها ان يا خطره هذه عليه فان واحد شيء قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه وهذا على الجليل المبارك فلو عمل اقل من ذره من ذره لراه ذلك ان كان الزاد للاثر المحفوظه من نكتب ليقام النحل في الصبر فمن يعمل مثقال وأما يقول أرصيها لكم ومن فرائد هذا الحمد أن الله عز وجل لا يؤمن أحد شيئا بل من عمل عمل وجل فقوم يكون هنا وبيه إله ونفع لذلك هذا الحديد وجوب الحمد والحمد لله عز وجل على من وجد خيرا وذلك الموجه الموجه الأول إن الله عز وجل يسترم حتى عم ونوجه الثاني أن الله إيش أن الله عز وجل ومن رأي هذا الحديث ومن رأي هذا الحديث جمال محادثه الانسان عن نفسه الذراه الباقي تمام مين قام وجهه الخير من يعمل لله بما ان قال او ولد كان وجه خيره ان يحملني هل يحملني وهذا اعني العموم عن ضمير التجرد الى انجافير الى الغايه من ذلك تعظيم يقول ان قال فيما يقول الملك الرائع يقوم له الملك في حاجه واحده فهو اغرب من الغرب يقول ان في عنده يوم وان ضاع بهذا الحديث ان من مخلف ان عمل صالح ولم يجد اخري فلوم على من اللوم على فإن قالوا كيف يكون له على نفسي وأنا لم أجر بهذا فالجواب أن تحمينا في, في الأرض المعصر أو في رأس الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا فالعرض يطمع المعصر وهو لا يعلم أنه في رأس الواجب إلا إذا عمله وكذلك تارس الواجب لا يعلم ان المكتب عليك الرواشي إلا <تصفيق> إلا <تصفيق> إلا إلا إلا وإن فلا يعلم هل لوم عليك الرسل ذنبغ والقرآن حوتيا وعلى ذلك ثم تهدف هل لوم عليك رواب مصري فالآن نبدأ نبدأ نبدأ عند الدفع تمام لوكيماه صارت حاله ثنا خطه واحده كان خطه اليوم بي مقدره صوت صار يوجد انواع تسمح خطه واحده هل اقدر الخطه الثانيه ويخرج اذا كان اذا كان اليوم خطه خطبط تدعي خطتين هل يوجد واحد يقدر خطه واحده والثانيه ايوه خطه تجيب شيء لا يقوى ويجب على الانسان ان لا يقوى كان جاء ان صرف نخيمه ذلك هنا فهم لا يوجد عقيد ثم حارون عليه نتكلم لان كلامه لم يقتول يعني على عدم المباراه بالناقصه ويحصل لي تشويش على الاخرين في حاله الجماهير في حضور الطلبه يعني في حاله الجماهير في حضور الطلبه الثاني هل يكون اتى بشيء جديد لا كيف لأنه خضة خب... واحدة بمكبرات الطب طب والثاني لا أهلا مكبرات الصور الثاني كان مكبرات الصور المجد من حضور الطب لا يجب واحد لا يجب سعر أن يطار المعبين المسلم لا فإذا جرت فلا بجعني مسلم لا ثم السلام عليكم انظر الان قد نطعن المسلمين يرحبون اموالهم ويذلون ثرواتهم ويبنون فيها من الدين الفاسد ومفائد باطله فهل لنا ان نعدل عليهم او يعدلوا علينا هل يفي يا انسان ويقول ما لهم من دين لا اذنك اذنك السلام عليكم ايذن احنا العهد للمسلمين هذا المرافل المسلمين أما إذا كانوا يرثون على البيض ويهبون المال فقد انتقض عهد محادي ولن يكون له محادي لك أن تزعى الفراسية خمسة فراسة الشيخة أسرابكم الله في بعض البلدان لخرج المصارى لنصرنا المسلمين هل هم يعني معاهدهم؟ لا إذا دعوا يمجعهم إلى كبرهم فقد نقضوا الهد ولكن لست أنثى الأذنين تنهت في, في, في ما يصدرهم الراحل هل إلا جنبنا؟ نعم شو رأيك؟ شو رأيك؟ شو رأيك؟ نعم شو رأيك هل يؤذر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل؟ يؤذر من يستغفر بدون حضور قلب؟ ان تلتفت ارجع الى ما وعاليك ولكنه نحو غريب لان هذا من جهه اجل جسم بلاق وعن بتاع ان اليمين واليمين لا لا تنعقد اذا كانت بلاق نعم السلام عليكم الفرق بين القول والقلم وعمل القلب يعني قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء لا خلاص كثير ما له هم قاطع سبح الله ورسوله لنا ايش قاطع سبح الله ورسوله لنا قطع قطع سيدنا سبح الله ورسوله لنا ان ما دعنا نعد لانه سبح الله عليه النادى ان لا تعمل الضرر ونهى عن قطب الشده لان لا يقع الناس من الاقتلاء بها ان هذا وعيد لنا إذا لا من الإنسان نفتح عن سعر هل يكون متفقص من منافة الإمامي القرآن؟ لا لا، لازل سخر لابن أقول لك أنزل سبب أنزل سبب يكون الرغوبة والأشفاء نعم؟ بارك الله فيكم حكم قتل المعاهد إيش؟ حكم قتل المعاهد نعم قتل المسلم؟ يا أبو حيث رحمه الله من ينطقل في المسلم وأنه يجب أن يقصر المسلم وفي المرحب الأكاد الدمور يقولون لا يقصر المسلم بكافر ولا يقصر المعاهدة والسؤال هو السؤال هذا أنه لا يقصر المسلم بكافر فكتا وكان المعاهدة بكافر لكن فيها لوعيد أن من قدر المعاهدة بذنب راح بارحة الجنة نعم كيفاش لا النفس كيف نرد على المؤول هذا اخا هي عينك قد يحتجون عليه يقولوا تلفوا في النفس باولك في ولا اعتقد اننا نعتقد اللي هو, هو؟ الملي في حاله ولا ما يخروش يعني يعني هل نوقع فيها القوم تعلموا في نفسي ولا عدم نفس لا نفس كالعاده ماشي هو قرع مننا وَأَلَبَ اللَّهُ أَفُوْكُمَنْ قَتَلَ الْمُؤَحَادِقَ لَوْ تَوْبَرْ أي نعم كل الإنسان أهنى عظم ذنوب ولو توقع وسمى ألف الفطار والذين لا يبنهم الله إلا هم آخر ولا يرسلون نفسه بحكم الله إلا بحق ولا يبنونه ومن يفعل ذلك يوضع ذلك إلى عود إلا من ذنوب نعم سيد بارك الله بيكم إذا عارض راجي بالذم اذا عارضك فراجع بالذم ما كان عنده علماء ثاني منهم في حاله مثل وطال عمله ان ياخذ حقوق تغيير غير شرعي فهل له ذلك كيف نقول ذلك تحتاج هذه الحاله ترى هل يجوزوا بذلك خالصا مثلا المرجع عليه كيف اراهم يعني هاي النقطه لها النصور اذا كان النسب له دين في الدين ان شاء الله وآجا أنه يقص إما مواطنة أو جحة فهل هذا الطارق أن يأخذ من مال مظلوب للا قدر أعلمه هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الضفر الضفر بالضامة الزورة والصحيح أنه لا يجب أن يأخذ وهو قدر على الماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من يتملك ولا تكون من خارج إلا هذا الواحد وإذا كان السبب ظاهر ما فيش كان كالردل قردانهم نقطت زيت ولكنه لم يفقوا علم وحضر زيتهم على شيء من ماءه فأوى أن يأخذها من ماءه بخذ النقط وكيف يريدك ان ننجد انت عصفا شهد الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابدا كان هنالك هيئات فيها ووجه فقال قضي لبلاد يناقشوا وولد دي المعقول بماذا الله الله يعني سبب طبعا يبدو كذا ولكنه فقط عارف ونرجع الى احمد الدين إذا ندلوا على قومهم وعظوا أن يضيقونهم وقالوا على شيء من المالين أخذوه لكن بقدر الضيافة لأن السابق والمسؤول أعلم نعم الشيخ حفظ الله أبدا نعم أن الله للمشيخ الأحاديث الذي من فتر معاه لم يرح رائحة الدنة نعم بقول تعالى ونفسه من يتعملون كذباء الدنة صالبا فيها في الولدين الذين يقولون الولدي لفاحب الكبيرة لا يخلص الناحة كيف توجدها؟ الجنب بين هؤلاء الذين الأخرى اختلف بها العلم فقال بعضهم إنهم عليهم تقديل شرق والنعنى فجلاؤهم إن جاء ذلك ولكن هذه نظر وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد الملكه ولا للحفر عنه وقال بعضهم إن هذا مستفد كان قطر أعظم شد ولكن الصواب المقال القطر عمدا قطر ممين عمدا سبب لكل السناط والسبب قد يوجد له معنى قد يوجد له معنى وهو الإيمان التوقع معنا بنا بشكاب لذلك يعني مات هذا رجل قطل المبنى المتعامل لك مات مات الطاقة قبل أن يجمع فالجزاء من جهنم حارة ديها لكن إذا رجل المعنى وهو الإيمان والمقادرة انت <تصفيق> نعصون <تصفيق> كما وقلت القضاعة سسبق للإرد هل أبو يرد من يبنى؟ هل هل يوجد هذا للحال؟ لا قد يوجد مانع يمنع الألاء من كل المراغ انت في عشر؟ انت؟ يمنع هل بسر؟ قال الحديد الخانج هو أشوء عن أبي بانزن وفي ألاجه عنه ألغم ان يا ولاده من احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا قد قصدت ان احدى صور الناس صلى الله عليه وسلم قام من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب ان يصور ذو حاولوا وقف قام النبي صلى الله عليه واله وسلم ذهب اهم صور ذو خرجت نور اي اعمال كثيره كل نور اي نور عليه وليس قصر المدارك الحجد ولا الاحتراض على قدر الله لا يهم القصر لعنهم يجبون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقارب ما يغلو على الزجور نعم في الأجور يصدرونها كأنصر ويقومون كما يصدر وينما تقول الظهور الامن يعني ولا ولا نتفضل اليوم نتكلم عن شيء يعني فلان فكيف ممكن ان نستنتج ان نكون هذا مروخ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا قطعا ان ان اكاء على قدر الله ونحن هذه الامنيه خارفنا بسم الله عليه وسلم أوليسى قد جاء الله لكم معكم صدقون به الجواب منع ثم أولي الله عليه الصلاة والسلام إِنَّ بِكُلِّ تَسْكِيحٍ وَالْزَدَقٍ يعني إذا قلته سبحان الله فهي صدقة وَبِكُلِّ تَكْبِيرٌ وَالزَدَقٍ إذا قلت الله أكثر فهي صدقة وَبِكُلِّ تَكْبِيرٌ وَالزَدَقٍ إذا قلت حُزَّ الله فهي الصدق وليكون تهيئا بذلك ليعبدنا الله تعالى وامرني عمرو فداك اذا امته برأيه الاقضى في شيء من النقاط وان امته فداك ولن اموت ولن اموت ولن اموت ولن اموت فداك الى راي شخص عالم فقط ونهيده فداك والذي هو قاعد في صدره والذي قاعد في صدره يعني انزله قال يا رسول الله اياتي امن شوكه هذه الانام نشاء الذي نبر انجي الله عليه وعلى مسلم وقال فينا هل تجوا هذا الفقه نعم لدي كانجي ام لا اجزم من التجميل والتهكيل والتحميل والأمر المعروف بناع المنطق وكلها صدقات الأرض يوم يمكن لا يتصدقون في اليوم وإذا تتصدقوا اليوم لا يستوعدون اليوم بالخطر فأنتم قادمون على هذا ورمونا الله بالطبع لما نظر هذا قنع رجل الله عنه لكن لما قال برطي وضع أحدكم صادقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بلائك صادقة طيب قالوا أعطم الغاب ألا أتي أحدنا جهوته ويكون له في أجل السبهان لزاك اعتراضا لا تنريدون أن يعرف وجه ذلك كيف النسان يأتي أهلك وجهوته ويقال لكم أتموه يعني أن الأسهل قد يسترقب هذا ولكن النجد وضعه عليه وسلم بيّن إلى الموجه ذلك فقال أرأيكم لو وضعها في حرام أكن على هزن وجواب نعم أكن على هزن لو وضعها في حرام قال فالجلال إذا وضعها في الحرام كان له أجل فاستغنى بالحرام عن عن الحرام فكان مجمونا بهذا وهذا ما يسمى عند الولماء قياسة الأحر يعني إذا ثابت هذا ثابت الضوء في الأرض في هذه الأفوار منها حرص الصحار رضي الله عنهم على التسار إلى الخير انت يا رب كلها نعم نعم طيب الحجه هنا قاعده هو ممكن ده 100 هو عيد طيب من فوايد هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه انه ان اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الى اخره في هذا الحديث دليل على مسارعه الصحابه رضي الله عنهم وتسابقوا الى العمل الصالح لان اجن هؤلاء لن ي جاءوا يقوم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم ذهب اهل قصور بالاجور لا يريدون الحسد لكن يريدون ان يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بابا يدخلون به هذا السر وفي هذا الحديث ان الصحابه رضي الله عنه كي استعملوا اموالهم فيما فيه الخير في الدين والدنيا وهو انهم يتصدقون ومن فواجد هذا الحديث الحديث ان الاعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير يقولون ان صومونا كان نصوم ويسلمك من صلي وهو كذلك وقد يكون اداء الفقير لها افضل واكمل من اداء الغني ومن فوائد هذا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتح للفقراء ابوابا من الخير لا قوله الا وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به وذكر الأبواء ومن فوائد هذا الحديث تقرير مخاطب بما لا يمكنه إثار بقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عنه ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآمال وعلى آله كله سلام لكن هذه الصدقه منها واجب ومنها غير واجب ومنها متعذب ومنها قاض حسب ما سنذكره قال عليه الصلاه والسلام ان لكل تسليحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه هذا كله متعدي او القاصد ف وفيه واجب وفيه غير واجب التكبير منه واجب ومنه ليس واجب فتكبير الصلوات واجب وتكواس وتكبير اركان الصلاة بعدها مستحب وهكذا يقال في التسبيح والتهليل والواجب من الحديث يعني نمشي على ما ذكرناه هو وامر بالمعروف وامر بالمعروف صدقه ونهى عن المنكر صدقه هذا من الواجب او من المستحب هذا من الواجب لكن الامر بالمعروف تعرف انه يكون واجب وجوب عالي على من قدر عليه ولم يوجد غيره وكذلك انه عنك وتارت أن يكونوا واجبا كفايا لمن قدر عليه ولكن فيهم أن يقوموا مقاما وتارت أن يكونوا مستحبا وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المقروه إن صح أن نطلق عليه إسم المنكر الأمر بالمعروف لا بد فيه مشروب الشرط الأول الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم الشرط الثامن أن يعلم أن هذا قد تركه قد ترك المعروف فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل ودليل ذلك أن رجلاً دخل يوم دمعة والنبري صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له أصليت قال لا قال قم فصل رفعتين وتجوز بهما فلن نأمره بصلاة رفعتين حتى سأله هل فعله ما أو لا فلابد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف أنه عن المنكر كذلك لا بد فيه من شوق الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطر أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا الشاء الشاء الثاني ان تعلم ان هذا المخاطب قد وقع فيه اي في اي في المنكر فان لم تعلم فلا يصح ان تنهى لانك لو فعل لعد ذلك منك تسرعا ولا اكل الناس عرضه بل لازم ان تعلم ان ما وقع فيه منك مثل ذلك رايت رجلا في البلد ياكل في رمضان ويشرب في رمضان والنقل في المجد الحرام هل لك ان تنكر ان تنكر علي لا حتى تسال ام مسافر انت ام غير مسافر لانه قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له ان ياكل ويشرب في رمضان لا بد ان تعلم ان هذا المخاطب قد وقع في هذا الميط الشرط الثالث ان لا يزول المنكر الى ما هو اعظم اللازم ان ينفر الى ما هو اعظم فان زال المنفر الى ما هو اعظم كان انكاره حراما لان انكاره يعني اننا حولناه مما هو اخف الى ما هو اشد وتحت هذه المساله اربعه اقسام تحت هذه المساله اربعه اقسام القسم الاول ان نزول المنكر في الكليه القسم الثاني ان يخف القسم الثالث ان يتحول الى منكر مثل القسم الرابع ان يتحول الى منكر اعظم فالاقسام اربع الجمعة معنا ما لقلنا اول ان يزور المنكر وقسم الثاني ان يعلم عنه ان يزور دواله تخصيفه ان يخف المنكر ايش تعلم طارق نعم الله يبارك لك هل ان يتحول الى منكر اعظم اضع الى مساوي ان يتحول الى منكر مساوي تمام اذا تح الى إذا... اذا كان بانشاء منكر يزول فلا شك ان الانكار واجب واذا كان اخف هلن صار واضح لان تخفيف المنكر امر واضح اذا كان يتحول الى ما هو اعظم فالمكار حرام اذا كان يتحول الى ما هو مثله فمحله نظر هل يرجح المنكار او لا فقد يرتفع المنكار في امسانيه تايره من احوال انتقل من شيء الى شيء ربما يكون ربما يكون اخف وقد يكون الامر بالعكس بقاؤه عليه احسن من نقلي لاننا لانه اذا تعود التنقل انتقل الى فراس اخرى هذه احوال ان كان ممكن طيب فاذا قلق ايضا علل او دلل لهذه الاحوال فنقر أما إذا كان انكاره يقتضي ذواله فوزوبه ظاهر لقول الله تعالى وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وقوله وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَمُنُنَا بِمَعْرُومٍ فَيَنْهُونَ عَمُونَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ولا يستبيذ يده لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد ظالم ولا ولا تأترنهم على الحق اطهن فذكر الحديث واين شديد طيب اما تخفيفه اذا كان الانكار يؤدي الى تخفيف فالتعليم ان تخفيف الشر واضح لان 2 1 1 اخرج من 2 وهذا تعليل وقد يقال ان مجري لان هذا الزائد منكر يجوز به الالقاء فيكون داخلا في نسبه اما اذا كان يزوم الى يتحول الى ما هو انكر فان الانكار حر ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عتوًا كبيرا فنهى عن سب آلهه المشركين مع انه امر واجب لان سبهم سب آلهتهم يؤدي الى سب من هو مزده عن كل نقص والله عز وجل فينهم إذا سببنا عالياتهم سببنا بحق وهم إذا سبوا الله سبوه عجوا بأي حق انتبه الهابة ويذكر عن شيخ الزلام رحمه الله أنه مضغم عصاحب الله على قوم من الكتر يشربون الخمر ويفسقونه ولم ينههم شيخ الزلام عن هذا فقال له صاحبه يعني لماذا, لماذا لا تتركها هو وكان رحمه الله من من عرف من كان قال لو نهيتها لم لا لقاموا الى خيوت الناس ونهواه وانتهوا اعراضهم وهذا اعظم منهم عليه الان منظر للثق في دين الله عز وجل طيب نوج الحديث عامل من معروف صدقه ونهل عن من منكر صدقه وهذا من صدقه الواجب أو, أو, أو مستحبه التصليل الذي سمعته واجبة وجوب عالم أو وجوبة كفاية أو صنة وفي بضع أحدكم صدقة هذه الصدقة من الواجب أو من المستحب من الواجب تاره ومن المستحب تاره إذا كان الإنسان يخاف على نفس الزنا إذا لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب وإلا فهو من الصدقة المستحب وظاهر هذا الحديث وفي بضاعه المستدقة ان ذلك صدقه وان كان على سبيل الشهوه لا على سبيل الانكفاف عن الحرام لانه اذا اذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالامر واضح انه صدقه لانه ينسى الحرام للمباح لكن اذا كان مجرد الشهوه فبالحديث انه ان ذلك صدقه وله وجه منها من, من, من وجه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتني إذا كان ذلك في غير معثية الله إن لنفسك عليك حق والثاني أن أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليه إلى أهله لأن المعرى عندها من الشهوة فيما عند الرجل فلو تشتهي رجل انشئني فاذا اتاها صار محسنا اليها وصار ذلك صدقه طيب ومن فوايد هذا الحديث ان الصحابه رضي الله عنهم لا يكون شيء مشكلا الا سالوا عنه وقوله اياك احد ان يشاغثا ويكون له باجر وبينه علم ان كل شيء لم يسال عنه الصحابه مما يظن انهم امور دين فان السؤال عنه بدع لانه لو كان من دين الله لقير الله من يسال عنه حتى يتبين واضح طيب وان لذلك لما تحدث لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ان اول يوم من ايام كثنه قال يا رسول الله هذا اليوم الذي كثنه يكفينا فيه ثلاثه وحده قل لا اخبر لهم قبل فكل شيء يحتاج الناس اليه في دينهم فان ان يحصل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابتداءا وان ان يسال عن وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا ولا جواب للسؤال وهو مما تعلق بالدين فالسؤال عنه فدع ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته أو بعض المتنطعين فيما جاء خبر عنه من أحوال يوم القيامة نقول لهؤلاء إنكم مبتدع. أو نقول على الأقل إن هذا بدعة لأنه قد يكون سائلاً قد يكون سائل لا يوجد أن يبتدع فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع وره جمع انتبه من هذا قد يكون عمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه هذا ومن طوائب هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطر وهذا من حسن التعليم أن تقلب الأمور الحسية في الأمور العقيمة وللك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وذل فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ومن فائد هذا الحديث أن القياسة حجة فقياسة موافقة كثيرة جدا ولا إشكالة لها بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في الحكم من الأفكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا يحرم هذا قياسا على هذا لكن قياس العكس هذا ايضا صحيح قياس عكسي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قياس قياس عكس يعني فاذا كانت الشهوه الحرام نجرا فالشهوه الحلال اجر وهذا واضح ثم قال مالك الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلام السلام هي المفاصل وقيل العظام لان كل عظم مفصول عن, عن الاخر في خاص فانه يختلف عنه يختلف عنه في الشكل وفي القوه وفي كل الامور وهالا من تمام الطبقس للعز وجل فليس الذراع كالعضد ولا الوزن بالصابع كالكف كل ما خصه عن غير من العظام فله ميزه الخاص ولذلك كان على كل سلامه فداه السلامة قلنا إنها إما العظام وإما المفاصل والمعنى واحد لا يخلص فكم السلامة جاء في صحيح المسلم أنها ثلاثمائة وستون مفصلا ثلاثمائة وستون مفصلا هكذا جاء في الحديث والطبق الحديث يوافق هذا سبحان الله من ما يدل على ان رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق وقوله كل سلام من الناس عليه الصدقه ما اريد هذا الشيء طبعا يعني كل سلام مبتدا ومن الناس بيان لكل او السلام عليه صدقه مبتدا وخبر خبر كل يعني كل ما صدر عليه صدقه وقوله كل يوم تطلع في الشمس يعني كل يوم يصبح على كل عظم من أعضائنا صدقاء ثلاثمائة وستين كم من أسبوع ثلاثة أيام؟ أمتم أعلمون؟ أعلمون منا بالحساب ألفين واربعائم وعشرين ها؟ ثلاثين وخمسمين وعشرين في الأسبوع وكل يوم وكل يوم ثلاثمائة وستون لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات كل القربات صدقاء وهذا شيء ليس بصعب للإنسان مدام كل قربة صدقة تناهى ايسر ان يؤجل انسان ما يجب عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقه تعدل يعني تفصل بينهما في صلح او حكم تفصل بينهما اما بالصلح واما بالحكم فايهما اولى الصلح والحكم الصلح اذا امكن ما لم يتبين لاخرج ان الصواب مع ان الحكم لاحد منه فان تبين ان الحكم لاحد هنا حرم الصلح وهذا قد يفعله بعض الناس القضاة يحاول ان يصلح ما علم ان الحق مع المدعي او المدعى عليه وهذا محرم لأنه بالإصلاح لا بد أن يتناظر كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه وإذا العدل بين سنين بالصلحة أو بالحكم يحلل يحلل أفضل حملة من يعلم أن الحق لأحدهم نعم يكون سبقه لكن إن علم أن, علم أن الحق لأحدهم فلا يصلح بل يحكم الحق الثانية تعين الرجل في حين رجل في ذابتي فتحمله عليه او ترفع له عليها متاعه صدق الحمد لله حين رجل في ذابتي اي بعير مثلا تحمله عليها اذا كان لا يستطيع ان يركب تحمله انت تبع على راحته هذا صدق او تحمل له عليها متاعه متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيره تحل على البعيد اربطه هذا صدقه وال كلمه الطيبه صدقه والله الكلمه الطيبه صدقه اي كلمه طيبه سواء طيبة في حق الله في التسبيح والتكبير والتهليل او في حق الناس كاسم فلان صدقه وصدق الحديث الاول الى قبله كل تهنئه صادقه الى اخره الكلم الكلم الطيب صدقه